بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يَقُولُ يقول أهلت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فاتكر قبة أو إطعام في يوم ذي مسربة من ذا مقربة أو مسكينا ذا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 عليهم نار مقصدة